Book two The Vedaset 90. 90 Imperative two Al-Amr, two amr two Obriese Vaknak احلق ذقنك ومي س اغتسل بوتشاشي س مشط شعرك مشط اتصل اتصلي. začni začnite ابدأ ابدأوا ابدأ ابدأوا نهي نهيته توقف توقفوا توقف توقفوا пусти то пустите то اترك هذا اتركوا هذا اترك هذا اتركوا هذا قل هذا, قول هذا. قول هذا. اشتري هذا اشترِ هذا اشتروا هذا نيكولي نيبودي نيبوشتن نيكولي لا تكن أبدا غير صادق لا تكن غير صادق نيكولي نيبودي نسرامن نيكولي نيبودي نسرامنا لا تكن ابدا وقحا لا تكن ابدا وقحا نيكولي نيبودي نيفلودن نيكولي نيبودي نيفلودنا لا تكن ابدا غير لا تكن ابدا غير مهذب Bodi vedno pošten. Bodi vedno poštena. Kun daimam sadikan. Kun daimam sadikan. Bodi vedno prijazen Bodi vedno prijazna. Kun daimam latifan. Kun latifan. Bodi vedno vljuden. Bodi vedno vludna. Kun daimana muhadhaban. Kun daimana muhadhaban. Srečno pod domov. Od saliman, saliman Pazite nas. li baytik. saliman li baytik. na se. Dir belek ale Obiščite na kmalu spet. Zurna mratan uhra fi aqrab waqt. Zurna marra uhra fi aqrab waqt. Knjigo in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni strani book2.de. dvojni v dvojni v dvojni v pika, -o -o k 2 pika de e.